لانه لآن القرآن القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إ ن الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا أ و ل ا د ه م من الله شيئا و أ و ل ئ ك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح, كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم أ ص ا ب ت حرث قوم ظلموا أ ن ف س ه م ف أ ه ل ك ت وما ظلمهم الله ولكن أ ن ف س ه م يظلمون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا ب ط ا ن ً من دونكم لا يالونكم خبالا وادوا َ ما َ عنتم َُْْ قد َْ بدت ََِ البغضاء ََُْْ من ِْ أ َ ف ْ و َ ا ه ِ ه ِ م ْ وما تخفي صدورهم أ ك ب ر قد بينا لكم ا ل آ ي ا ت إ ن كنتم تعقلون ها أ ن ت م أ و ل ئ ك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون وتؤمنون بالكتاب كله و إ ذ ا لقوكم قالوا آ م ن ا و إ ذ ا خلوا ع ط و ا عليكم ا ل أ ن ا م ل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إ ن الله عليم بذات الصدور تمسسكم ح س ن ة تسؤهم و إ ن تصبكم س ي ئ ة يفرحوا بها و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله ب م ا ي ع م ل و ن محيط و إ ذ غدوت ع ه ا ل ك ت ب و ا ل م م ؤ ن ي ن م ق ا ع د ل ل ق ت ا ل و ا ل ل ه س م ي ع ع ل ه م و ه و ل ي ه م ا و ع ل ى ا ل ل ه ف ل ي ت و ك ل ا ل م م ؤ ن ن و و ل ق د ن ص ر ك م ا ل ل أذلة ه ببدر وأنتم ف ا ت ق و ا ا ل ل ل ل ه ع ك م تشكرون إ ذ تقول للمؤمنين أ ل ي يكفيكم أ ن يمدكم ربكم بثلاثه الاف من ا ل م ل ا ئ ك ة منزلين بل ان تصبروا وتتقوا و ي أ ت و ك م فورهم هذا يمددكم ربكم ب خ م س ة آ ل ا ف ي ُ م ْْْ د د ِِ ك رَبُّكُمْ ُ م م َ ب خ ْ س َ ة و ع ه ا ف ٍ م ل ن َ ا ل م َ ل ََ ا ئ ِِ ك ة م ُ س َ و ِّ ي ن َ وَمَا ج َ ع َ ل َ ه ُ ا ل ل ل ََّّ ه ُ إ ا بُشْرَى ل َ ك ُ م ْْ و َََ ل ِِ ت ط م ئ ن ي ه ق موسوعه ب النابلسي ت ط م ئ للعلوم ن ا ل ا إ ل ا م ن ن ع ي ه م ي ق ط ع ط ر ف ا م ن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا أو ي ك ب ت ه م ي ا ل ا س ل ا ب ي ن ليس لك موسوعه ن الأمر أ شيء ي ب ل ي م أو يعذبهم النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ل أ ر يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم آ م ن و ا لا ت أ ك ل و ا الربا ع ه ا ل ض ا ع ف و ب ل س ا ل ل ه ل ع ل ك م ت ف ل ح و ن و ا ل ا ر ا ل ت أعدت ي ل ل ك ا ف ر ي ن و أ ط ي ع و الله ا و ا ل ر ر س و ل لعلكم ت ح م و ن وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه ة و ج العرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء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 أو ظلموا, او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذَكَرُوا اللَّهَ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله, ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب موسوعه ل النابلسي للعلوم ا ل ا ج ل ا م ن ت ي ه ا تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم اجر العاملين, خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت م و س ي ر و ا في النابلسي أ ر ض ا ن ع ا ق ب ة ا ل م ك ذ ب ي ن ه ذ ا ب ي ا ن ولا تهنوا ولا تحزنوا و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن انكم س س ك موسوعه قرح فقد ا ل ق م م قرح ث وتلك النابلسي أ ي ا م د ل ه ا ي ن ا ن ا للعلوم ا ل ل ه ا ل ذ ي ن آ م س و ا ويتخذ م ن ك م ي ه د ا ا ل ل ه لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين